شامخا كالطود فينا ما حنا للكفر هامة لقنا الباغين درسد شهيرا في حمسام شمخا كالطود فينا ما حنا للكفر هامة لقنا الباغين درسد شهيرا في حمسام معلنا صوتا مدوي ليس للكفر شهامة ليس للباغين عهد كيف والبغي سلاما معلنا صوتا مدوي ليس ليس للكفر شهام ليس للباغين عهد كيف والبغي سلام لسنا نرضى اليوم ذلا أو نططيك النعام نحن في الحرب وسود لسنا نرضى بالسلام بل إلى الجنات نمضي نبثل الروح علام عصبة لله قامت ما ترى في السام لسنا نرضى اليوم ذلا أو نططيك عامة. نحن في الحرب أسود لسنا نرضى بالسلام بل إلى الجنات نمضي نبذل الروح علام عصبة لله إقامة ما ترى في السلام نكست ريات كفر أعقبت فيهم ندام فاعتلى فيهم صياح أوقفوا زحفاء ساما رساء الأنباء